يرضي الكمات إلى الوغى يحدوهم صوت الأولى إن الجهاد طريقنا إن الجهاد لنا طريق سالكون نحو الجنان مخطب بدمائنا لا اليوم صوتا خائرا عودوا إلى الأوطان يا أبناءنا كيف السبيل إلى الرجوع وقد سرات روح الجهاد وخالقات أرواحنا لا ألف أن اليوم نذلا خائنا يرجو السلام خديعة وتلونا من ذا يروم السلم في أرض الوغى لا والذي بعث النبي بأرضنا القعود هنيهة بعد الذي ذقناه في أفراننا أين السلام وقد تقدم شعبنا وترملت أزواجنا ونساؤنا ونسائم الأسحار هبت غيدا حملت إلى الأوطان رجع نحيبنا لا تجزعي أماه إن نحيبنا خوفا لله بأن تنين قناتنا إن الثلوج وإن تعاظ مصرفها فوق البسيطة لن تزازع صبرنا وأزيز هذه الطائرات ونارها لا لن تخل اليوم من أزماتنا وتجندا للموت يوم كليهتي حتى ننال الخلد عند مليكنا سنظل في هذا الطريق أعزتان مستمسكين بديننا وكتابنا حتى وإن نطق الزمان تعتبا من عزمنا وإبائنا ومضائنا سنقول صبرا يا زمان فإننا نا خالد والمثنى المثّ خالنا نا وخال د المثّ خاالنا أنا وخال خالنا